ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا, وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم الا بغير اضغوان الله فما رعوا ها حقا اياتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون